بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزدين إن كانت إلا صيحة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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيد وأعناب وفجرنا فيها من العيور ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هو فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي، والقمر قدرناه منادق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 نَتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وامتاز اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبالا كثيرة، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذِي جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُّونَ إِصْلَهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر مَن كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون والتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يمسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنت خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميد قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون <تصفيق> أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العلي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء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 إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّ زِينَةَ السَّمَا أَلْدُنِيَّ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِضَامٍ مِنْ كُلِّ شَيْخٍ مَارِدٌ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي دجرة واحدة فإذا هم ينبرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائكم فأغويناكم إنا كنا غاوين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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون, فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف علي بكأس من معين بيطاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا قال قائل منهم إني كان ذي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا بَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاتْطَلْعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ اللَّهِ إِنْ كِتَّ لَتُرْدِينَ ولو لانعمت ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِنُ أذلك خير نُزُلًا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم والعواك أنه رؤوس الشياطين إنهم لا آكلون منها فما لؤون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أعسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 قال بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربه بلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم لَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّايِقِ قَالَا يَا مُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ لما أسلما وتله للجبير وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين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 ونصرناهم ونصرناهم فكانواهم الغالبين وأتيناهم الكتاب المستبيح وهديناهم الصراط المستقيم وترتنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين مَا من عبادنا المؤمنين وإن إلياسم من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم إِلَّا إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين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 ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلوا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملي فلولا أنه كان من المسبحين لنبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَنفَتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكيم لا يقولون ولند الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلقان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون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 وما مننا إلا له مقام معروف وإننا لنحن الصافود وإن هذا نحن المسبحون وإن كانوا ليقولون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 إِنَّ جَدَّنَا لَهُ الْغَالِبُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى أَحِينَةَ وَأَبْصِرُهُمْ فَتَوْفَى يُبَصِّرُ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ المنذرين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 بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلَاقٌ انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوقون عذاب ام عند خزاين رحمه ربك العزيد الوهاب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 وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابٌ أَيْكَ هُؤَلَاءِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَظُرُّهَا أُلَاءِ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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعَذِّنِي فِي الْخِطَارِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَيَّ يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 فغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق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 وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلْيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرْضَ عَلَيْهِ الْعَشِيرُ الصَّافِنَاتُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت للحجاد ردوها علي فطفق مسحا بالسمق والاعناق ولقد فتنا الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال ربه في لي وهب لي ملك لا يبني لأحد من بعدك إنك أنت الوهناب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 والقذب رجلك هذا متسد بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلَهُمْ وَمِسْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَمِسْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ آذَانِ الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضخسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أبواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنه معدنا لمن المصطفين الأخيار وذكر اسم عيل واليسع وذ الكف و كل من الأخيار هذا ذكر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 جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم وارضون ما كان لي من علم بالملئ إذ يختصمون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 قال فإنك من المُضَرِّين إلى يوم الوقت المعروف قال فبِعِذَّتِكَ لَأُوَيَّنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ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 يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم مَجَ عَلَمٍ هَادٍ جَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فأن لا تسرفون إن تكثر فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر واذرة واذرة أخرى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 إن في ذلك ذكر لأولي الألباب، فمن شرح الله صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.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 كتابا متشابها مثانية تقشع مِنْ جدود الذين يخشون ربهم ثم تدين جدودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 مربوا الله مثلا رجلا في شركات تشاكسون ورجل سلم لرجل ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون